طيب أقول قاعدة اتفاق الأكثر ليس بحج هذه قاعدة مهمة جدا اتفاق الأكثر ليس بحج يعني الإجماع كما قلنا هو اتفاق مشتهدي علماء العصر علماء الأمة صحيح هنا يقول هل الأكثر والأغلب يكون إجماعا هذه المسألة المهمة جدا هل الأكثر والأغلب يكونوا إجماعا عندنا حديث تثبت أن الأكثر والأغلبية لا تكونوا إجماعاً قد تكون حجة ولا تكونوا إجماعاً واستدالوا على ذلك بحديث أصحابك النجوم أصحابك النجوم بأيام اقتديتم وهذا حديث باطل لم يصح لكن إيش وجه الدلال من هذا الحديث على أن الأكثرية لسه بحجة قالوا لأنه يمكن لإنسان أن, أن يقتدي بواحد ومخالف له كثير من الناس صحيح ولا لا ويكون الأمر له من جاءت. هذا هو الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالسواد الأعظم يعني الجماعة وحديث يدوا الله مع الجماعة ومن شذى شذى في النار الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم قالوا يعني الاعظم استذل به من قال أن الحجة في الأكثرية لهنه قال الأعظم ما قال الكل فأدار النجاة على السواد الأعظم يعني الأكثرية واستدلوا ووجه الدلالة الحديث الثالث يدوا الله مع الجماعة ومن شزى شزى في النار قالوا هذه فيها دلالة على أن الأغلب, الأغلب يقبل وأن من انفرض عن الأغلب شزى والشزوزة يقبل ومن شزى شزى في النار هذا, هذا الذي استدل به بعض من قال بأن الأكثر حجة وهذا قول من قول جديد الطبري وهو قول أبي بك الرازي من الشفاءية وهو رواية أيضا عن أحمد رواية عن أحمد وهو قول ابن جر الطبري قال الاغلب الأغلب أجهزئي أجماعات ابن جلği الطبري لابد أن تكون منها على وجل وحذر فقال علمائنا هو ابن جلي الطبري يقول بذلك والرازي يقول بذلك وهو رواية أيضا عن أحمد وع googl احمد أن الأجماعة لا يكون إلا أحمد أصلا لا يرى أجماعة إلا أجماعة الصحابة قال وما يدرك لعنا الناس قد اختلفوا قد اختلفوا أما مذهب الجماهير من أهل العلم بأن الأكثر لا يكون إجماعا بحال من الأحوال أما الرد عليهم في, في الاستدلال بحديث أصحابك النجوم هو ليس لهم هو عليهم وأما الاستدلال بحديث عليكم بسواد الأعظم هذا من أجل نلات يعني هو نفس في السياق حديث سياد الله مع الجماعة من شذة شذة في النار الحديث ليس في السياق الذي يستدلون به الحديث سياقه في السياق سمع والطعل ولات الأمور فأن من شز عن ولي الأمر شز في النار وهذا الكلام مخرجه على حرمة الخروج على الولايات الأمور أيما كان أيما كان ولي الأمر لا يدوز الخروج عليه فهنا يقول يدو الله مع الجماعة من شز, شز في النار هذا تحريم الخروج على الولايات الأمور هذا الحديث ليس في سياق الإجماع في مسألة فقهية يجتمعون فيها لا هذا حديث يحرم الخروج على ولاه الامر وهذا اصل اعتقاد اهل السنه والجماعه انه على ولاه هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه واعتقاد السنة والجماعة في حرمه الخروج على ولاه الامور وان كان قال بعضهم بان المساله فيها خلاف يحتجون بالاشعث فتنه بالاشعث عندما خرج معه سعيد بن جبير والحسين ابن علي وكل ذلك مردود عليه صحيح أن أتغاد الأسنان الجماعة لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال وهذا الحديث نص في المسألة من شذر الشذر في النار فهو في الخروج على ولاة الأمور فلا يساعدهم على ذلك والصحيح بأن الإجماع هو اتفاق مشتهدي الأمة اتفاق مشتهدي علماء الأمة وليست المسألة دائرة على الأغلب القاعدة الثانية وننتهي بها حتى لا يعني أطيل على الإخوة يثبت الإجماع بخبر الواحد يثبت الإجماع بخبر الواحد هذه مسألة خلافية حقا هذه مسألة خلافية لأن, لأن الإمام الغزالي والأحناف والإمام الغزالي وبعض الشفعية يرون أن الإجماع لا يثبت إلا بإجماع وهذا نضرة إثبات الإجماع هنا وذلك كان يقول استحالة إثبات الإجماع إلا في أمور نادرة جدا فهو يقول لا يزبط الإجماع إلا بإجماع ولكن علماءنا يحتجون بأن الإجماع قد يزبط بخبر الواحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر نحن نحكم بالظاهر وقلت هذا الحديث ضعيف والحق بأن الحجة في قول الله لفعله وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم خلفة إن جاءكم عدل بنبأ فإيش؟ ها. ها. ف... ف... فإذا لا تبينوا إذا خذوا وقبلوا فإذا جاءكم رجل واحد قال ان عقد الإجماع عند صحابة رسول الله على حرمة شرب الخمر يقبل ويكون الإجماع منعقد مفهوم والحق بأن جمهور العلماء استدلوا بالقياس قالوا خبر الواحد بالإجماع يقبل خبر الأحد اللي أتى به واحد بالإجماع يقبل ووجه الدلالة عندهم بهذا القياس أن هذا القياس الأولى إن كان حديث النبي الذي أمرنا باتباعه صريحا وما أتاكم الرسول فأخذوه ما تملكم عنه فانتهوا وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يا أيها رسول بلغ ما أنزل عليك المرابب ما أنزل من الكتاب او من السنة فإن كان الذي جاء صريحا باتباعه في الكتاب يقبل بخبر الواحد فما كان اجتهادا فمن باب أولى أن يقبل بخبر الواحد لأن الإجماع ليس فيه آية صريحة وحتى الأحاديث لست الأحاديث كما بياننا قبل ذلك مرفوعة صريحة صحيحة في ذلك صحيح ولا لا لكن نحن نقول الأمة أجماعة على قبول الأجماعة ونمو من الأدلة المتفق عليها فقالوا إن قبلنا خبر الواحد الأحد حديث ان قبلنا حديث النبي الذي هو حجة على العباد قبلناه بخبر الواحد فلأن نقبل الإجماعة بخبر الواحد من بابي او هذا صحيح وكم, وكم من مسائل التي قبلت في الاجماع بخبر الواحد ماذا نكون قنسينا من الادله النبويه اقول قولي هذا واستغفر الله واستغفر الله لكم ويرزقكم الله خيره سبحانه ورحمه الله